فلَل كََ مِنقُرونِ مِ من قَبْلِكُم أُلواوبقِيَةِ يَهَ عَن الْفَسَادِ فِي الأررض إ لا قَللَم مِما أَن جَينَا إِلَّا قَللَم مَِّن أَ جَينَا مِنْهُم وَاتَّبَعَ الذي نَ مَا أُتْرِفُ فيِيهِ وَكَانوا مجرِْمِين